فأمن أهل القرائن يأتيهم بأسن أبياتهم وهم نائمون أو أمن أهل القرائن يأتيهم بأسن ضحاوهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهدر الذينك. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهَا أَلَمْ نَشَأْ, نشأ أَهْلَكْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن المنقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين